حشر اليهود قبل محمد صلى الله عليه وسلم أجلي بن النضير ونزلت سورة الحشر وفيها يقول سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وهذا يعني أنهم سيتعرضون لحشر آخر كلما كشفت الأمم خياناتهم ومؤامراتهم كالذي تعرضوا له من قبل من غضب الأمم بدءا من الملك المصري شيشينك عام 45 وتسعمائة قبل الميلاد الذي أغار على القدس وأحرق نسخة التوراة الوحيدة ثم أغار عليهم ملك العراق بخت نصر عام سبعة وتسعين وخمسمائة قبل الميلاد فلم يكتف بحرق التوراة التي أعادوا كتابتها مشوهة بل أخذ اليهود أسرى إلى أرض بابل بالعراق قرابة السبعين عاما حتى نشأ جيل يهودي آخر بعقيدة أخرى بعقيدة غير عقيدة موسى عليه السلام الصافية في بابل تمت كتابة تورات بديلة عنصرية قرروا فيها أن الله إله لليهود فقط وأنهم ليسوا كبقية البشر والدليل هو وجود نص في هذه التوراة المختلقة لا يمكن تصديقه يقول ثم مات موسى ودفن في سيناء ولا أحد يعرف قبره حتى الآن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من قول الله ولا قول موسى فالتوراة نزلت عليه وهذا النص يتحدث عن موته ولا يمكن أن يقوله صحابته ولا التابعون لهم فهؤلاء لا يجهلون قبره إن كاتبه بعيد عن سيناء وفلسطين ولا يمكن تفسيره إلا بزمن أسر عاد اليهود فهاجمهم ملك أنطاكية سنة سبعين ومئة قبل الميلاد فدمر بيت المقدس ووضع صنما فيه وذبح الخنزير داخله وبعد ظهور عيسى عليه السلام هاجمهم ملك مصر تيتس ونكل بهم لم يكن ما جرى لليهود ليجري لولا سلوكهم ونظرتهم العنصرية لبقية البشر وحتى لما حكم النصارى الدولة الرومانية لاحقوهم ورفضوا دخولهم بيت المقدس لأنهم يتهمونهم بخيانة عيسى بن مريم واتهام أمه عليها السلام بالزنا وتسليمه وصلبه وما صلبوه وما قتلوه ومن شدة احتقار النصارى لهم أنهم قاموا بتحويل الصخرة التي يقدسها اليهود إلى مكان للنفايات حتى إن المزاب لا غطتها، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حاول كثيرا التعايش معهم وحاورهم، لكنهم خانوه، ثم كتب معاهدة معهم. فخانه بن النظير فسامحهم وعاهدهم فخانه بن قين قاع فسامحهم وجدد معاهدتهم فخانته قريضة فسامحهم وجدد معاهدتهم ثم عادت النظير إلى الخيانة ومحاولة قتله فأجلاهم صلى الله عليه وسلم وكان جلاءهم هو أول الحشر.